ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا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 ودانيهن عليهم ظلالها ودللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوادرا خوارير من فضة قدروها تقديرا ويسخون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبيرة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 وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْسَ لَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا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 والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً